بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا جاعل الملائكه رسلا اولي مثنى وثلاث ورباع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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ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 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفوا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر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 وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُمْ أُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ فِي ظُلُمَاتٍ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اللَّهُ يَسْمَعُ مَن يَشَاءُ وَمَن آتَى بِمُسْمِعٍ مِّنَ في الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ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 ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذيِنَ يَثْلونَ كِتابابَ اللهَِّ وَأَقَانُوا الصَّلاةَ وَأَن فَقُ مَِّا رَزَقَنَاهُم سَِّّ وَعَانَ وَآ فَقُ مَِّا رَزَقَنَ صَِّّم وَعَانتَي يَرجُونَةِجارَةَ اللَ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا بَيْنَ بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير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 فيموت وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجِزِي كُلَّ كَفُورٌ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَلَم نُ عَِّركُم يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَ أَكُم النَّذيد فَذُوقُ فَمَا لِظَّالِمِينَ مِن النَّصيد إِ اللهَّه عَالِمُ غَيبِ السَّمواتِ وَأوْ إِهُ عَمُ بِذاتِ الصّدور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 بَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بَعْضٌ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ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 اننه كان عليما قديرا ولن ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داببه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا